اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والارض وما en الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا gemaakt, انذروا معرضون قل أرأيت ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شذق في السماوات أم أتوني بكتاب من قبل هذا أو أثار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 Ketha bi hi shahida bajini wa bajina kum, wa hu al rafu rruahim. Ulma kun to bidaram in aru soli wama adarima juffra lubi in attabiru illa ma juha illa ja wama næl allahs tid erom, minn minn minn minn minn minn minn minn minn minn minn minn minn minn minn minn minn minn INNA ALLAHA LA YAHDI AL QAWMA AD DHALLIMIN WA QALA ALLADHEENA KAFARU LIL LADHEENA AMANU LAW KAANA KHAYRAN WA ID LAM YAHTADU BIHI FA SAYAQULUUNA IFKUN QADEEM ومن قبله كتاب موسى امامه ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الَّذِينَ ظَلَمُوا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين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 Waarom ik in mijn leven? En ik Wanneer je eenmaal het een tijdje de stad, een de stad, in وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قبلي وهما يستغيثان اللَّهَ وَإِلَيْكَ أَمْرُ آمِنْ وَهُمْ الله اللَّهَ وَإِلَيْكَ أَمْرُ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُونَ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأولين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 Fatina bimata iduna inkuta minnaf sadirin, praala inna mal-il-muin dallahi wa uballi rukum, urusiltubi, wa uballi rukum, urusiltubi, uwalakini arakum. Welekinni, erop, قوما تجهلون فلما erop, erop, مستقبل erop, قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.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 وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا يَأْغَنُ عنهم أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ ولا أبصارهم, وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون واذا صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروا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 Wem laat jij bedaag je Allah? Velees is hij magijzer in de aarde, vlees is أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ, بقادر عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فَاصْبِرْ كما صبر أُولُو العزم من الرُّسُلِ ولا تستعجل لهم كَأَنَّهُمْ يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون